كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل ما الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختنفوا فيه وما اختنف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم فهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي والله يهدي من يشاء وإلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم ولما ما يأتكم مثل الذين خنوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقون الرسول والذين آمنوا معه متى الله متى صَرَّ اللهِ قَرِيبًا يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُرْفِقُونَ قُلْ مَا أنْثَقْتُم مِنْ خَيْرٍ فَلِالْوَالِدَيْنِ وَالْأَطْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَمَا تَفَلُو مِنْ خَيْرٍ فَإِن إن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وعساء تكره شيئا وهو خير لكم. تحب شيئا وهو شر لكم. والله يعلم